بسم الله الرحمن الرحيم التوبة للإنتاج والتوزيع تقدم أنا أريد أسأل, أسأل إنت إنت إنت إنت إنت إنت وان هذا مش هيدا منصف لوسط الدنيا الكلام اللي قديم ايوه طب إحنا عايزين فتنة السنة دي انت الفتنه بتاع السنه دي ايه عصر الفتنة. هي دي, دي اللي مطلوب ان احنا نخرج بيها علشان نقدر نوقف على رجلينا بقى علشان نجيب حسن عايزين تخلص من الفتنة. التخلص من الفتنة. انت سايست تخلص منها انت مش عارف ما زت تخلص منها وانت بتعتقدش إنها فتنة. فتنه تخلص منها وانت وضفة وضفة مع نقف نعرف كانت ايه الفتنة. لازم عندك على عنده الفتنة. عصر الفتنة. بعض الناس لما تيجي تتكلم يقول لك فتنتي يعني مثلا ايه تقول له <تصفيق> انت واقف على البنت تتكلم مع البنت لا ليش فتنتين انتوا ليه دايما نيزك واشا هادي يعني انا بكلم واحدة هادي بسلم عليها زي ما انا صاحبي شوف فلان كانش كانش حاجة شوف بقى ايده بقى. شوف فلان كان ايه اللي الوقت احسن منه الكلام ده لما بتقولوا الفتنه فتنه تقولوا انت دلوقتي اللي تصلي في المساجد اللي فيها قبور شر جاء بالنهي عن ذلك عدم الفتنة بالمقبول قال لك اذا كان النبي ما تعبدش يتعب يتعبد البدوي ولا انها فتنه ورّاهم بعينيهم من البنوك الفلوس اللي اتسرقت كلها 32 مليار ألف مليون سرق وتربي وخلاص ده غير المستخب ومازال برضه بيقول لا إنها فتنة ظن إن مفيش فتنة لا أنا سلم عليها يعني ما تيجي من سفر برضو مش ما يقصها بالخد ده ومتخد ده عايش مش كيلة خالص إنه يصلي في البيت أو في مسجد قدام القبر أو قدام القبر ولا بره القبر مش ده الموضوع وفي حاجات ملهاش لازمة إنه هو الفلوس في البنك ربه ولا مش ربه يعمل إنته ليه ليه ليه كده بتفجر حاسبوا اللي تكون فتنة, فتنة. وحاسبون فَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ المفلوم أترش؟ المفتون تفهمه؟ شوف فلان؟ شوف فلان؟ شوف فلان؟, شوف فلان. ما بيشوف؟ المفتون يغضب الناس زي ما بيدربون، ويغضب الناس زي ما بيراعبون، ويغضب الناس زي ما بيخطبون ربنا. فت النفس هو ودلفت النفس. الناس أول سبب في فتنة الإنسان نفسه إنه يعتقد ان مفيش فتنه فتنة. الفتن. يشتقي ان يفتفس الفتنة والوهم مفتون جذاب. فبيتواهم حاجات مش حقيقية تبرر فتنته الحصر كذا وغرى كذا وال... والاخوة كذا وال... والشيخ كذا وكل هذا صنع خيال المريض هذا هو, نصنع نصنع المريض هو الخطر بأهن إلا أنا خايف عليك من أنك تكون عايش وهم كبير وهم من ان وهم من تصاب صاد وهم من وهم من, من الضياع انهم المفتونون عليه زينت وجوه قرا عجبت يا اخي you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 أم كده أسمى الجحس طب وهي دي طريقة هي دي البدع أو الفتن في دي. إنهم مفتونون أم مفتونين أصفر ينادونهم ألمكم معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربستم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء وارعكم بالله الغرور اللي يقول له التزم ومتال تحيش وشهوم قميص يا اخي ايه المسكنة وعندنا اغاني هتسيب عب حليم وتلاقي مش عارف مين بيغني برد عندنا اغاني وعندنا مسرحيات وعندنا افلام وعندنا رحلات وردك ما تنتقبس ويأبنوعد برضو مع بعض مختلف ما يجرس اجا امي شديد تباط عينات ناهجر الأفكار العديمة. ناهجر الأعمال المتدنية. ناهجر الصحبة الدينية. ناهجر الرغبات والشهوات العديمة. ناهجر جزما لا يرطب. عصر الفتن. عصر الفتن. محاضرتين. ألقاه الشيخ محمد حسين يعقوب. عصر الفتن. الحلقة الأولى.